بوك تو دفداشم دي فينا تسعة وعشرون تسعة وعشرون الرستوران <تصفيق> في ينس المطعم واحد في المطعم واحد أشيستالس <تصفيق> هل هذه الطاولة غير محجوزة هل هذه الطاولة غير محجوزة شة الجتي من فضلك قائمة الطعام من فضلك قائمة الطاماج بسسوول بماذا تنصح؟ ماذا تصح؟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 سكر فضلك مع سكر من فضلك من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي من فضلك واحد شاي مع ليمون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 أرتوري هل عندكم منفضة سجائر هل عندكم منفضة سجائر أرتوري تي هل عندكم شعلة نار ولاعة هل عندكم شعلة نار مان تروكستاشا كوتيس نيرا ينقصني شوكة ينقصني شوكة مان تروكست بييلو ينقصني سكين ينقصني سكين مان تروكست الشاوغشتو نيره ينقصني ملعقة